تُرْجِ مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُئْوِ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ عَيْنُونَا وَلَا يَحْزَنُنَا وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ كُلُّهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَا يَحِلُّ لَكُمُ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَنْتَمُدُّ بِهِ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ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 فَإِذَا طَعِنْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُ النَّمَتَ عَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ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 116. لا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما 117. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء, إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نساءهن 122. الله. إن الله كان على كل شيء شهدا 123. إن الله وملائكته يصلون على النبي 124. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما